يالالاه ي ا ل ا ل ا يالالاه يالالاه يالالاه يالالاه يالالاه بدا الموسم ه ب البراد و ن ا ل ل ي بعون الله بادي س أ ل ت الله يغث العبادي ج ز ي العطا خير معبودي يطيح المطر في كل ديره وراع القنص قرب ش ي ر ه خذ ا بندقه واشتال طيره تنص الجبل ولا النفودي, تنص الجبل ولا النفودي <تصفيق> يالالاه ي ا ل ا ل ه يالالاه يالالاه ي ا ل ا ل ه يالالاه ابدا بعد رد سلامي على راعي الحر القطامي عليك بسريعه الولامي هنا اللي يبلنا الكبودي من الصيد والله مانملي ن ب و ا ر ي ي 「やだらやだらやだ لا だ ا やだらやだらやだらやだら」<音楽> أ ل ا يا رفيق البر قل ا خير تقل تجهل ا ل س ا ر و ط ي ر ترى الحر والشهين والجير مع البر جزء من وجودي مع اسم البنادق يحضر ب ل ي س وطير السعد فالو احاسيس الا ياحلو ص د القرانيس شيوخ الخليج أكبر شهودي شيوخ الخليج اكبر ل ل خ ي ج أ شهودي يلالاه يلالاه يلالاه يلالاه إ ل ى من قنصنا الصيد مضمون ولو ما نحص غير سمون أ ر ا ن ب قطا غزلان وبدونو صيد القران اسم حدودي تنادوا على ذكر الحباري وراها يبدون المساري وضاعت و أ ن ا والله داري 「やだらやだらやだらやだらやだらやだらやだらやだらやだらやだらやだら」<音楽><音楽> حلا تلق نص عند الكلافه وقص ا ل أ ث ر فنو ط ر ا ف ة لك الله لو تذبح ز ر ا ف ة ماهي مثل صقر وامهدودي تعنو جو الخرب صادوه و ل ج ل الهدد ر ح و وشافوه وراعي البنادق دوم مشبوه يشوف البشر كله جنودي, يشوف البشر كله جنودي y o u a e the day. أ ل ا يانديب يجهز ا ل ج ي ب ن ب ي د ي ر ت ن ي ع و ي بهذيب مع اللي يعرفون ا ل م و ا ج ب معي بندق وحر ا جرودي ا ل سلامي عليكم يا ا ل ا ص د سوا ب ا ص ق و ر و بالبواري توافق دخول ا ل و س م والعيد اا سعيدكم دايم يعودي يا سعيدكم y e I'm d o n